This الله a وجزاكم الله عنا كل خير. هذا سائل يقول يوجد شخص يساعد اليهود والنصارى على بناء الكنائس ومعابد لليهود. فهل يحكم عليه بشيء؟ the sects are on the building of the بناء المعابد وبناء الأوثان والأصنام كل ذلك من المحاده لله والمناقضة لدينه تبارك وتعالى والمعابد معابد اليهود وكنائس النصارى لم يبني هؤلائك لإقامة توحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى وإنما اقيمت لممارسات شركية وعبادات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان فمن بنى لهم معبدا أو كنيسة أو نحو ذلك كان بذلك متعاونا معهم على الشرك والإثم والعدوان نعم يقول السائل إذا كان الرجل يصلي ودخل عليه جماعة من الناس فوسوس له الشيطان بأنه مرائم فقصر من طول صلاته هذا مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان والمصلي يطلب منه أو يريد منه الشيطان أحد أمرين إما أن يستمر في صلاته مرائيا إما أن يستمر في صلاته مرائيا وهذا اولى عند الشيطان أو أن يقصر من صلاته أن يقصر من صلاته ويخفف منها وينهيها بسرعة بحجة أن يسلم من الريال وكل من الأمرين لا ينبغي الإنسان أن يفعله لا أن يطيل في الصلاة مراءات، ولا أيضا أن يخفف من الصلاة خوفا من المراءات. والذي ينبغي عليه في هذا الباب أن يستمر في صلاته ويجاهد نفسه على الخلاص من الرياء والمجاهدة ينبغي أن تكون مستمرة إلى الممات وإلا إذا كان الإنسان بهذه الطريقة مرة يخفف النافلة ومرة يترك النافلة ثم يرتقي به الحال بإغواء الشيطان الى ان يترك الفريضة وبعض الناس يعاني بسبب وساوس الشيطان ويقول انت مرأي إذا جلس في مجلس يطلب العلم جاء إليه وقال أنت جلست الآن ترأي قم لا تجلس يقيم مجلس العلم وإذا بدأ يتسنن قال أنت الآن مرأي لا تتسنن فيترك السنه يبدأ يحفظ القرآن ويمسك المصحف في المسجد يقول أنت الآن ترأي الناس بقراءتك القرآن لا تقرأ القرآن كل ما أراد أن يفعل شيئا من أبواب الخير منعه وعوقه إلى أن يترك الدين إلى أن يترك دين الله سبحانه وتعالى فالشيطان يريد أحد الأمرين يريد إما أن يستمر الإنسان في عمله مرائيا أو يترك العمل كلية بحجة السلامة من الرياء ولا يبالي عدو الله بأي الأمرين يظفر المهم أن يخرجه عن الجادة السوية والمطلوب من المسلم أن يجاهد نفسه على القيام بالطاعات وأن يجاهد نفسه على السلام من الرياء وقد قال الأوزاعي رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي النية تحتاج إلى معالجة إلى أن يموت الإنسان لا يزال يجاهد نفسه ويعالجها ويسأل الله سبحانه وتعالى السلام من الرياء إلى أن يموت. والنبي عليه الصلاه والسلام سمى سم الرياء شركا خفيا سماه شركا خفيا بل قال للشرك فيكم اخفى من دبيب النمل الان لو مرت نمله وانتم جلوس من من جوار جواركم من يشعر بها من يشعر بها نملة تمر من جوارك وأنت الآن جالس هل تشعر بها قال للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل فإذا هذا الأمر فعلا يحتاج إلى إلى معالجة وإلى مجاهدة ثم قال عليه الصلاة والسلام لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أذهب أو إذا قلتموه أذهب الله عنكم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 عبد النبي وعبد الحسين وإلى آخره. و... كل هذه الأسماء محرمة بإجماع أهل العلم. كل هذه الأسماء محرمة أهل العلم. لا يعبد إلا لله. لا يعبد إلا لله. عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الحكيم. أما التسمي بعبد النبي أو عبد الحسين او عبد أو عبد الرسول أو غير ذلك كله لا يجوز. وقد كان, وقد كان أحد الناس المعروفين في هذا الزمان مسمى بعبد الرسول فنوصح وكتب من بعض أهل العلم فهداه الله وغير اسمه فسمى نفسه عبد رب الرسول وهذا جيد عبد رب الرسول فلما غير اسمه عملا بالحق ولزوم للصواب غضبا جماعة من غلاة قومه عليه في هذا التغيير في كونه غير اسمه من عبد الرسول إلى عبد رب الرسول غضبوا عليه شد الغضب حتى ان أحدهم قال وهو مغضبا نحن لسنا فقط عباد الرسول بل نحن عباد عباد الرسول نحن لسنا فقط عباد الرسول بل نحن فقط عباد عباد الرسول نسال الله العافيه والسلامه من موجبات غضبه سبحانه نعم الشيخ يقول يزعم ان الاسم يعني عبد معنى خادم النبي صلى الله عليه ما مثل ما قلنا تغيير المعاني معاني الاسماء لا يغير الحقائق تغيير معاني الأسماء لا يغير الحقائق التعبيد لا يكون الا لله فلا يقال في التعبيد إلا عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز إلى آخرة نعم يقول هل المعز من أسماء الله وهل يجوز تسمي بعبد المعز المعز ورد وصف الله تبارك وتعالى به ورد وصف الله تعالى به يعز من يشاء ويذل من يشاء وقال ولله العزة فلكن الاسم الذي ثبت في القرآن في مواضع كثيرها العزيز فيقال عبد العزيز أما المعز فيوصف الله تبارك وتعالى به وأما عده في الأسماء الحسنى فيحتاج إلى دليل خاص نعم. يقول بعض الصوفية يقيسون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد أن الله هو النافع والضار مثل التداوي بالدواء مع اعتقاد أنه هو الشافي التداوي بالدواء مع اعتقاد أن الله هو الشافي عملا بقوله عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء علمه من علمه وأما التوسل بالجاه التوسل بالجاه أو بالذات فماذا يصنع به هؤلاء مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فأين الدليل على المشروعية وقد قال أهل العلم ليس هناك دليل على مشروعية هذا النوع من التوسل وما يستدل به هؤلاء لا يخرج عن نوعين من الاستدلال إما أحاديث ضعيفة لا تقوم بمثلها حجة أو أحاديث صحيحة في غير الباب وكل منهما لا يفيد في الاحتجاج بجواز هذا النوع من التوسل نعم يقول أحسن الله إليكم هل من كان يدعو من غير الله من الأنبياء والصالحين لكنه عمي لم تقم عليه الحجة فيما أعلم لكنه يحضر الجمع والجماعات ويصلي بالناس ويذبح هل يصلي خلفه؟ أقم عليه الحجة البحث في المسألة لا ناقم عليه الحجه واستعم بالله في هدايته وادع الله سبحانه وتعالى أن يهديه واقرأ عليه ما كتب أهل العلم واذكر له الأدلة وكثير من هؤلاء العوام الجهال إذا أخذ برفق وبين له بهدوء ووضحت له الأحكام وذكرت له الدلائل رجع إلى الحق نعم. يقول هل ورد دليل يبين فضل الصلاة في مسجد القبلتين مسجد القبلتين لا أعرف دليلا يدل على تخصيصه بصلاة أو فضيلة خاصة به فشانه كشأن سائر المساجد ولا أعلم في السنة دليلا يخص القبلتين بفضيلة المدينة يوجد فيها مسجدان خصا بفضيلة هذا المسجد قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاه فيما سواه إلا المسجد الحرام ومسجد قباء من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره فهذان المسجدان المسجد النبوي ومسجد قباء هما الذين ورد فيهما فضل خاص وأما بقية المساجد في المدينة فلا أعلم دليلا صحيحا يدل على فضيلة خاصة نعم يقول هل من تفصيل في التقيه التقية ألا التقية إذا كان الإنسان يتخلى بها عن دينه وينافق فيها الناس ويتظاهر بينهم بالصلاح مع انطوائه على العقائد الباطلة والأديان الفاسدة والنحل المنحرفة واعتبار مثل هذه الممارسات جزءا من الدين فهذا كله ضلال كله ضلال وزيغ وانحراف عن دين الله أما إنسان في موقف معين أو حادثه معينه قال كلاما لا يعتقده خوفا من القتل أو نحو ذلك فهذا لا يضره ذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إذا قال كلمة أو ورى أو نحو ذلك لا يضره ذلك والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله